ك الكتاب لا قريب فيه يدل المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومن ومما رزقناهم ومما رزقناهم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على مدى ربهم وأولئك هم المفلحون الذين كفروا سواء عليهم سواء عليهم انذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة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 أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين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 سُعِبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِراشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً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 وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولا تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة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 أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم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 تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك وَلَأَنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثم الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إن كُنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَقَالَ آدَمُ أَنبِئْهُم بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ وَلَمْ السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس إلا أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكم أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين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 كلماته فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قل له منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن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 ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا فتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق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 أفلا تعقلون؟ واستعينوا بالصبر والصلاة، وإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاسِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ لَا قُرَبٍ وَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ مَا يَعْلَمُهُمْ وَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ مَا يَعْلَمُهُمْ وَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ مَا يَعْلَمُهُمْ وَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ مَا Surah راجعون.